أيها الأبناء فرصةٌ وطريقٌ إلى الجنة سهل وقريب جاء ابن عباسٍ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل سمعتم هذا الحديث من أصبح مطيعاً لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة وإن كان واحدا فواحد ومن أمسى عاصياً لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان إلى النار وإن كان واحدًا فواحد قال رجل وإن ظلماه يا رسول الله قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه الله أكبر وأطيب فحق وربي لمن مات أبويه أن يبكي بكاعًا طويلًا كما بك إياس القاضي بعد موت والدته فقيل له ما لك يا إياس لماذا تبكي قال أبكي لأنه كان لي مفتوحان إلى الجنة فأغلق أحدهما وكان رجل من المتعبدين كل يوم يقبل قدم أمه فأبطأ يوماً على أصحابه فسألوه لماذا تأخرت قال كنت أتمرغ في رياض الجنة فقد بلغني أن الجنة تحت أقدام الأمهات سمعت من أحد الدعاة المشهورين أنه كان يقبل كل يوم قدم والدته وهي تمنعه من ذلك وكان يقول وفقه الله والله إني أجد لذة حينما أقبل رجلها أيها الابن كفر فيما فعلت واجبر ما كسرت وأكمل ما نقص وعيد لك يا ام يا القلب الكبير يا كل يوم هو لك, لك يا وحد الخير الكثير فكيف أنسى لحظة من عشت في أحشاء العهد الصغير بل كيف أنسى من أكون حظ الوفي فيا ام لو شتي وضعت راسي تحت قدميكي اسير بل لو اردتي نجم السماء لا دعو رب بي عيد لك دوماً, دوما في طاعة أمر بها الرب القدير فليس العيد عيد يوم, يوم وبعده فراق مرير عيد لك دوما طاعة أمر بها الرب القدير ليس العيد عيد يومي, يومي وبعده فراق مرير بل كل العمر عيد لكي وإنه لعيد قصير بل كل العمر عيد لك وانه لعيد قصير بل كل العمر عيد لا عيد حكم عيد الأم في الشر ومع حكم الهدية للأمهات في تلك الأيام ليس بنية الاحتفال لكن بنية بر الأم أما تخصص يوم واحد للأم يجعل عيدا لها فهو من العقوق في الحقيقة فإن الله عز وجل شرع بر الوالدين طول عمر الإنسان وأقل ذلك كما ذكر سفيان رحمه الله في قوله عز وجل أن يشكر لي ولي علي المصير أن يدعو لوالديه خمس مرات في اليوم والليل كما شرع الله عز وجل خمس صلوات فشكرا لله فليشكر لوالديه أيضا خمس مرات بالدعاء إلهما فإذا كنا نقول بر والديك خمس مرات كل يوم وليلة قارن بقى بين من يقول لك ائتي بهذية يكون هو طول السنة أعرف والدته ومضيئها أخر مضيئة وبعدين يجب لها هذية في يوم واحد مش هيكمل اليوم كله ده في لحظة ساعة ما جبلها الهدية ويقولها كل سنة طيبة يا أمي وبوسها ودبوسه وخلاص وبعد كده يخالفها قال بين هذا وبين هذا تجد أن هذا هو العقوق فعلا وأن البر هو, إيه هو ما أمر به الشر بر متواصل فتخصيص يوم ثم ثانيا تخصيص يوم يسمى إيدا للأم كما ذكرنا مرات من قبل أن العيد معنا شرعي الله هو الذي يشرعه سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدهم في المدينة في يومين يلعبون قالوا يومان كنا نلعب في الجاهلية فقال إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر يوم الأضحى الله قد بدل سبحانه وتعالى الله الذي شرع سبحانه وتعالى مع أنهم لم يسموا هذين يعني فعنلتهم خلاص نسميهم الأم ترى ما حنخصصوا بشعار معين فقد أصبح من من معنى العيد حتى ولو كان لم يسمي عيدا طالما اعتيد فيه عمل معين خصص بعادة معينة وهذا كما ذكرنا من الشر الذي هو لله عزره لي ليس لنا أن نحدد عيادا سواء سميناها عيادا ودي بتبقى أصرح وأوضح او لم تسمى ولكن اعتيد فعل معين يعني معظم الناس ما بيسموه عيد شم النسيين بيقولوا ايه النهاردة شم النسي ولكنه عيد فعلا قطعا بلا شك هم يعتادون فعلا خروجا معينا وعادات معينة وأكلا بطريقة معينة وتوسعة على الأهل والعيال يعني هذا بيترتب عليه يعني حب الناس هذا اليوم يعني وجود الفسحة فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الحبشة العمون قال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة فكون هناك يوجع الفسحة في أيام معينة وتوسعة وهدايا ونحو ذلك هذا كل من البدع المنكرة فضلا أن يكون هذا مأخوذ عن غير أهل الإسلام حتى لو اخترعه بعض المبتدعة فإن هذا أمر منكر يجب أن تبرى الأم كل يوم وليس أن تخصص لها يوم معين يسمى عيد الأم ما لا يجوز أن يهدى إليه فيها لأن ذلك هو التوسع المقصود كما ذكرنا بالعيد حتى لو كان ليس بنيت البر حتزعل لا يجب لها هذية في يوم آخر ودائما ننصح الإخوة أنهما يتهادوا في أيام أعياد أهل الإسلام أو بدون ترحديد مواعيد مواعيد أعياد أهل الإسلام يوم الفطرة يوم الأضحى في أيام الفاضلة عموما يأتي بهدية في غير موعد يبرها بأحسن أنواع بر بحيث يكسر عندها الحزن الذي قد يحصل بسبب أنها لم تحصل على هدية من ابنها في ذلك اليوم ولكن يوين لها أنه لم يفعل ذلك إلا لأجل أن الشرع لم يأذن في جعل أعياد خلاف ما شرع الله عز وجل شكر وتقدير لفضيلة الشيخ ياسر برهامي وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسديلات السلف الصالح الهندسة الصوتية والإخراج الفني لمهندس الصوت ياسر فاروق